والله في يوم الأيام كنت جالس بعد الهذاء ولا الحم أخلص انكار الصباح والمساء بعد طالث الفجر في المسجد ولا قاعد أخلص انكاري دخل عليه واحد من الشباب من رجال الحيئة رجال الحسبة الذين يحفظون الأعراض بعد الله عز وجل لأن يا أخوان بعض الناس سلسانها لطولة يحش رجال الحيئات ويتكلم في ما يدري هذا المغفل أنه لا عند المعزبة ولا في الدوام أو في رجال يحرصون أعراضه إيه عند المدارس والأسواق ما عرفنا قدرهم لذا الحين لذا الحين ما عرفنا قدرهم نسبهم ونتكلم فيهم ونشوف أخطائهم ولا نشوف أخطاء الثاني في يوم من الأيام وأنا جالس لنخلص صدكاري دخل علي واحد من رجال هيئات قال أبو عبد الله نبي ناصر نيائك مشوار قريم قلت والله يا أخي ودخلوا صدكاري مستانس مجر عن صديقي قال عده معي اللي توجعني قال فيه محل كبدة حاشي قرييوين قلت <تصفيق> <كنت> يعني لازم عشان بعيد <تصفيق> عسلني ببعيد <تصفيق> الحاشي الله أقبر <تصفيق> الرجال بدأ يرغبوني بكبدة الحاشي نص استواء شربه كده مجاني قبل الكبدة قلت يا أخي انت خربت علي الله يزاكر وين أبيض الكبدة خلنا صلاة <تصفيق> <تصفيق> أول ما طلعنا من المسجد أعطاني مفتاح السيارة مع 200 خمسة ثمانين أو ستة ثمانين خامة ما تمشي تضرب الأرض تارة ترجع تارة تنقطع خجما رفاهي رفاه لام خراب يوم طلع أنا بس يا أخي أنا والله سوني تايد ولا بيسوق أخاف يعني لا شعوري كذا أستفهم ولا جيب لي عقدة أتورد معندهن طوار يعني من خلال سك قلت والله يا أخوين أنا ما أبغى سوق سيارة أحد خلاص أنا تايب ما أبغى سوق أبي غانس قال يا ابن حلال البالح أنا في المركز كانت عندنا قضية وسهران ما نمت خذ سكت والله شغال في المتين وسكت يا الله دوبني يمشي حنا رايحين نسجل كبدا قال خش باليمين خشيت يمين قال خش يسار خشيت يسار قال خش يمين خشيت يمين شوية الاثنين مطاعم ثلاث مين بددسا ترى يا ستور خاب عليه قضية موطي ما دريت شوية شوي شوية النا جمس الهيئة ببرحة والشباب مطلقمين دنقيين والعسكري الله يجزاه خير اللي معهم ورا عندنك وترى يفون بايع نجذل عدي ولا ما يعرف يتوزددين قال والله العلم سلامت سلم قال فيها شاب من هنا معطيها الله قوة وعضل كمال جسامة ودقار على ما له هاي يلعب حديث سبحان الله معطيها الله العضلات وهذه ويستخدمها في معصية الله عز وجل وجى من نظره في النعم وملا بطنه راح يعطي الله عز وجل هذا حال بعض الشباب الله يهديهم يروح يدور عند المدارس وش يسوي؟ قال والله يقل عيده يسحب عبايات هذه ويغربشت هذه وقال شوف خطوه هذه ولينا اسبوعي وحنا نسوي له كمين ويهرب منا الاخوان زملى خير ورا سياراتهم سياره الهيئه الرجال يسوق سواق تن عجيبة لكنهم تشاوروا في المركز يا ربع وش العيله ذي الرجال قال هناك رجل، إيه إذا كنت ريحا فقد قابلت الصارو كان مفرح سابق روح جبوا الله يسلمكين وتم الاختيار وكان موفقا قلت وإيش الطيب وإيش العلمي الله هدي وإيش هالسواء قال العلم لازم تمسك قلت أنا قال أخوي أخاه من أخوي يلوي لأن كل المنتهين أخوي يلوي يا أخوي من الصدق أنا لا أفشل فيه يا رجال قال الله أكبر أعراض المسلمين تنتهك قلت نعم قال أعراض المسلمين تنتهك قلت بالله عيدها الله يا عمالين قلت على صوت قال أعراض المسلمين تنتهك تخيل ألبه وين قلت قلبت عليه قلت أعراض المسلمين عودنا فيها لا وصلت لحم الحار خلاص قلت وينه وينه بس فرنية لاذا قريب خذين اللفة الأولى اللفة الزنيه لو والله انذاك اللي كبرى للفين وفي واحد في جنبه عبر منه تتوجه الله قرارني في ذوقي والله مشكلة واش تخوي المجزد قد هذر يوم قال لهم، قليهم. جيت وقربت لقولي وكبست له جيت في جنبه والله يا خان الدين عز لث ماذا لبك أول مرة في حياتي أقول لحد لبك دائمهم يقولون لي لبك والله يا خالد الدين عز وهو هاي أقوال قلت الله وشدين حز هذا وهو لبك جنبه لو سمعت لبك يطالع فيه بالستهتار ما عرفني متغيرين عليه يكلم خوية اللي جنبه يضحكون شغل مطوع يقول لبك يضحكون يعني متعودي له مسبوعين يضيعون ما يدرون أطالع فيه قلت ها ها تضحك والله يوريكي شو يحكي هو يحط بالأول ويفحر كم ضاحق وادق اللطمة يا أخواني كم سنة ما أدري؟ والكبر اللطمة الأول، <تسجيل> فرجع المرتب على الأخير واخذ موقعه الصحيح. لما دمطوا المعي لازم نجيبه قال له في الشغل المحسني أرفع عليه الله رعمه لي. خربانة أرفع المحسني خرجة الجر جايزه. إيه أقول أرفع على خانه. بيأكل عارف ما والله تدخل على البيبان ما شاء الله عليه صار فيها نشاط خريف وخرج عن الحاج وراه يستخدم استخدم عبق منه يلف مين؟ يلف في يلفي سار في سار خلاص وإيش نتطور نطوع نشبة هو أول يستهت الحين بيفكه وأنا سبحان الله والحمد لله واللي معي مثمن وسبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر ومين من آخر شيء لجأ الى عمليات يعني انتحاريا ان شيء لجأ إلى يعني يقطع لي شارع على سرعة وراء، <تصفيق> والله طوع اللزجة <تصفيق> ما في بك، أقول لا أقول محظور محظور، ويطلع مين من زاية وينتمي، خويه لمع سكتوه نيجا بده، وش عوض على الحمك هذا؟ إيه إذا كنت ريحًا لقد قابلت أصا، وراء وعكس شارع وعكس الشارع وراء، طبعا أنا أول من الذين أصلوا التبهير وقع عندوا القواعد إن الإنسان اللي صار مطرود وعكس الشارع. يعني ناش في الرئيجة يدي أطرف حارث من خلاص يبي البحث طبعا الكمبيوتر عندي بداي يعطي إشارات خطر يابوك أنت علامة أنت تايب وشياك قلت يابوك في سبيل الله تريح نحل زين يوم عكست الشارع صار في حوش مدرسة ودريت أنه يعني يحتري بس الحوش زي ينتهي عشان يخرش يسار مع الحارث وراء يوم جاء الشارع عندي حركة خطيرة يا أخوان طبعا بقولها بس أحد يطبقه ينقل حركة هذه إذا بغيت الابتسام أنظر الموتر على مين؟ فإذا أتى الشارع على حجاج اليسار ما عليك إلا أن تضعها باثنين صفامية، تلقائيا سوف تدخل السيارة إلى اليسار. <تصفيق> الكمبيوتر يعطيني مدرجين معلومات. ضربت الرازق. قلت تعمدي خبر يا أبوك ما يحتاج. <تصفيق> سويت الحركة الخطيرة، ولا عم ده يخل اللي أسمع إلا الميتين العلب يبع صقتن عليه. ما شاء الله ده حركة الله. وحط بلول ودف بصدام وانزل أي نزل البطل <تصفيق> أما الراكب فقد ارتكب الفرار وهرب فك الله فكنا الله منعه <تصفيق> أما السواق كبر جهيلة ريزي حولت على السواق كدر سبحان الله بوكس إيماني وركبة ولو الله أنها عبر مني وصيفة ويعطيني بوكس سبحان الله الحمد لله ولا إله إله الله والله أكبر المناوشات ما نفعت معا تذكرت طارق الأولين اللي يقول إن الرجال سمو محطة <تصفيق> خذيته برجلين ورفعتها لين راح في الخضيره وقعت في الأرض وبرك تبرك بتي بطنه لين جو الأخوان <تصفيق> ربطناه بغتر <تصفيق> وبشركم والله الحمد بعد هذه خلاص الحيئة ما تكبس الواحد بالدخل محدود اللي يلبل اللي قل الله خبس قم <تصفيق> يورطنا